أن يحضر عند وضعه أمه خلال الله عليه تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصماط الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبع الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على اشتركوا في القناة اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلاني صلى الله عليه ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاشر الأخلاق بما تضيق عن كتابته أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا واللفظ المهتوي على المعنى الجزء إذا دعاه المسكين وجابه إجابة معجلة وهو الأبو الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة صلى وله مع شولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرعيص الأجوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الترق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافر صلى الله عليه فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود صلى الله عليه أجملت في وصف الحبيب وشاني وله العنا في مجده ومكانه أنفاس عز قد علا مجدها أخذت على نجم سوا بعنانه صلى الله عليه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 فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صلِّ وسلِّم أشرق الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد روف الرحيم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين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 وتوجهه في التوجهات الخالصة والصلاة الموسولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعج ضافرا وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشا منه الفيوضات الغامرا نتوجه إليك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 وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص